موسوعه النابلسي ش ر م ث ك م أفتاتون ا ل ح ر تبصرون وأنتم للعلوم الاسلاميه ق و ل في ل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 موسوعه ا آخرين ف ل م ا أحسوا ب ل س ي ل إذا ه م م ن ه ا يركضون ل ا ت ر ك ض و ا و ا ر ج ع و ه عَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء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 <تصفون> وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون و ن أم ت خ ذ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 وما ارسلنا من قبلك من رسول الا يوحى اليه إلا يوحى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 ولا يشفعون إ ل ا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إ ن ي اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت ا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون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 لا ي س ط و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ا ه م ن ط ر ا ف ه ا أفهم ا ل غ ا ل ب و ن ق ل إنما أ ن ذ ر ك م ب ا ل و و ح ي ل ا ي س م ع ا ل ص م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 و ه م من ا ل س و ع ه ا ل ن ا ب ل أفأنتم ل ه م ن ك ر و ن و ل ق د ت ي ن ا إ ب ر ا ه ي م ر ش د ه من وكنت قبل وكن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 بالحق أ موسوعه ن ت ا ل ن ا ل ب ل س م ا رب ا و و ت ا ل أ ر ض ا ل ذ ي فقرهن وأنا ع ل ى ذلك م ن ا ل ش ا ه د ي ن و ا ل ل ه لأكيدن أ ص ا م ك م بعد ي ه موسوعه النابلسي ل ه م ل ع ل ه إليه م ي ر ج ع و ن ق ا ل و ا من ف ع ل ه ذ ا ب م ل ه ت ن ا قالوا س م ع ن ا ف ت ن ه يذكرهم ي ق ا ل و ل ا ه إ ابراهيم قالوا فاتوا به على أ ع ي و ن ل نسل ا على هم يشهدون قالوا فعلت هذا ب آ ل ه ت ن ا يا إ ب ر ا ه ي م قال بل فعل ه كبيرهم هذا ف ا س أ ل و ه م ان كانوا ينطقون فرجعوا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 ل ا ينفعكم شيئا ولا يضركم افن لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آ ل ه ت ك م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 فعل الخيرات ا و إ ق م الصلاة و إ ي ت ا الزكاة ء و ك ا ن و النابلسي ع ا د ي ن و و ط ن ا ل و ع ل م و ن ن ج ي ا ه م ن ا ل ق ر ي ة ا ل ت كانت ت ي ع م ل ا ل م ي ه وكانوا قوم سوء فاسقين و أ د خ ل ن ا ه في رحمتنا إ ن ه من الصالحين ونوح نذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه و أ ه ل ه من الكرب العظيم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 وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكن لنا اتينا حكما وعلما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 وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه فنادى, فنادى في ن ا د ى ف الظلمات أ ن لا سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين موسوعه ت ج ب ن ا له ب ن النابلسي ه يحيا ح و أ له زوجه إنهم و ن ك ا ا ر ع و ن ف ا للعلوم خ ي ي ر ا ت و ا ل ا ن و ا ل ن ا خ ش م ي ه والتي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آ ي ة للعالمين إن هذه أمتكم أمة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 اسماء الله قرية ن الحسنى أنهم ا يرجعون ت فتحت ى إذا يا جوج وما جوج وما وهم من كل حدب ي واقترب الوعد الحق فاذا هي ش ا خ ص ة ابصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من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 ان الذين سبقت لهم منا الحسناء اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون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 وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون